انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اننا لتالك الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين Inna kum lada ikul al-azaab al-Aliyim Wama tujzawan illa ma kuuntum ta'amaloon Illa ibadah Allahi al-Mukhlazim Ula ikal haum rizquun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 أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْطَلِعُونَ فَاتْطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ إِنْ كِتَّ لَتُرْدِينَ وَلَوْ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون فإفكا آلهة دون الله تريدون فما ونكم برب العالمين فنور نغرة في النجوم فقال إني سقيم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 فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ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 وَإِنَّ إِلَيَّ يَسْلَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 أفلا تعقلون وإن يُنسل من المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحاضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلو لا أنه كان من المسبحين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 Wada Allah, wainnahu mereka ribon. Asfah al-banat alal baniin. Malakun, kifah ta'kumun? Afihlah ta'zakun? Am lakum sultanun mubin? Fa'atu bi kitabikum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 ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم وما منا الا له مقام معلوم واننا نحن الصافون واننا